الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكف عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخل جنات تجري تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار قالدين فيها وبيس المصير ما أصاب من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 يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعطوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر ن ع ف ات الله ما استطعت واسمع واقيع وانفق خير لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن قَِض اللهَّه قَضًا حَسَنَ يُقَِفْ لَكُم وَيَغْفِ بِلَكُم والله مُشَقُون حَلم عَم غَيدِ وَالشَّادَةِ العزيز الحَتِيم